ان الله يرحم والديك خليه يكتب لي على التكست اديني شيخ واحد من شيوخك اديني شيخ واحد من شيوخك ابن عبد الرحمن البراك طيب نchman البراك سؤالي سؤالي لك السؤال الرابع سؤالي الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع انت قلت ليس بشيخي والاخوة موجودين انت قلت ليس بشيخي لاني لم اطلب العلم منها استحلفك بالله الذي جعل لك عينين ولسانا وشفتين وهداك النجدين هل طلبت العلم عند الشيخ عبد الرحمن البراك جاوب بنعم ولا لا حتى نكمل استحلفك بالله هل طلبت العلم عند الشيخ عبد الرحمن البراك نعم او لا وحنمشي اجابه كانت نعم او لا حنمشي نعم او لا طيب تمام ما في اي مشكله ما في اي مشكله ما ما عندي اي مشكله انت تقول انت سالت قلت للشيخ انا الشيخ لي هل تتبع اسامه او ابن باس نقول لكم قال الله وقال رسوله وتقول لنا قال ابو بكر وقال عمر كل يؤخذ منه ايرات الا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم انت تريدني مثلا ان اتبع العلماء وانا ما انا اترك الان انا اترك الان باللعدن والظاهري والفزاجي و... ولا هي كلهم انا امسك كلام الشيخ بن باز وبن عثيمين ايش رايك في الشيخ بن باز وبن عثيمين وايش رايك في الشيخ بن باز وبن عثيمين اليس شيوخا الشيخ بن باز عبد العزيز بن باز يقول في كلام متين في كتاب نقد القوميه العربيه وكل دوله لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دوله جاهليه كافره وظالمه فاسدة بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته هل النظام السعودي سؤال هل النظام السعودي يحكم بما أنزل الله هذا سؤال اتمنى انك انت تجاوب على الاسئله ولسه باقي لانك انت دخلت في موضوع العلماء واحنا نرد عليك في موضوع العلماء ما في اي اشكاليه اسمعك الان من شيوخ الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ما عنده اي مشكله كله كله موجود كله موجود كله موجود اسمع لي الشيخ بن اسمع لي الشيخ ولا نعم لو ت... هل قرات كتاب الحكم بغير ما انزل الله للشيخ عبد الرحمن البراك سؤال وجيه ايضا يطرحوها الاخوه في نفس هذا الموضوع اسمعك الان الى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله وماذا يقول في حكام انت قا... هو كتب الان قال نعم يعني يحكمون بما انزل الله ممكن يحكمون بما انزل الله حتى البنوك الربويه حكم بما انزل الله اسمع اسمعك اسمع للشيخ بن عزيمين ماذا يقول وهؤلاء محكمين للاتوانين ليست قضيه معينه خالفت فيها اجزاب السنه لهوى او لغوي ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون جعلوا هذا القانون يحل محل شريعه الله وهذا كفر حتى لو صاموا وصلوا حتى لو صاموا وصلوا هذا كفر هذا مو كلامي ولا كلام بلاده ولا كلام الضوائر كلام الشيخ م بن عثيمين حتى لو صاموا وصلوا وتصدقوا فهم كفار وتصدقوا وحجوا فهم كفار يداموا عدل وحكم الله وهم يعلمون بحكم الله الى هذه القوانين المخالفة لحكم الله ولا تستغرب اسمع يقول ولا تستغرب الان اسمعهم يتشدقون يا اخي شفناه يصلي يا اخي يشهد اللا اله الا الله وانه محمد الرسول الله اسمع اسمع و الى كل من يقول ان السعودية لا يعني فيها بعض القوانين يعني نسبة ثمانين بالمية تسعين بالمية تطبق الشريعة ونسب هذه هو هو اصلا ما قرأ الدستور السعودي هلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموتا فيما شجر بينهم ثم لاجدث لهم في الحرج مما قضيت ولا يسلم تفسيره ولا تستغرب اذا قلنا ان من استقل شريعه الله غيرها من قوانين لا تستغرب الى قول انه يكفر ولا صام ولا صله لان الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله كفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله الشر لا يتبعض إما أنت من به جميعا وإما أن تقفر به جميعا وإذا آمنت ببعضا وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع طيب نكتفي من كلام الشيخ بن باث رحمه الله وإنت تريدنا أيضا أن نستدل نستدل ونستدل ونستدل ما عندنا أي إشكالية ولا دلة كثيرة كثيرة جدا يا ابن حجر اتوقف الان لانه حنقرا حنقرا حنقرا حنقرا, حنقرأ كتاب وجوب التحكم الى ما انزل الله وتحريم التحكم الى غيره للشيخ فوزان الفوزان بعد ان شاء الله ما تجيبني مثل احنا ما احنا قاعدين نجاوبك على اسئلتك ونضع لك التسجيلات التجاوبنا هل تحطها في ذمتك ان المجاهدين عاقين انا جبت لك كلام من الشاء من شيء كنت تشوفه شيخ يمكن تشوفه شيخ يا ابن حجر يمكنك تشوفوا يا شيخ السؤال الاول هل تحطها في ذمتك ان المجاهدين عاقين للوالدين كما قال هذا الـ... شو اسمه هذا الـ... نجي نجي نجي نجي عليها نجي نجي عايد القرني هذا عايد القرني قالها لانه احنا ما زلنا في النقطه الاولى النقطه الاولى انه رساله الكل مسلم يذبح عن عرض اخيه احنا نبغى نشوف هل تحطها في ذمتك ان المجاهدين عاقين الوالدينك للمجاهدين عاقين الوالدين وكما يقول القرني هل تحطها في ذمتك ابن حجر ان المجاهدين تاركين الصلاه هل النظام السعودي يحكم بما انزل الله ما ادري اللي اداره مع مين تفضلوا لكم الماء جاب على الاسئله لا تخرج عنها بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه لكم وتحيه خاصه لصديقي وحبيبي مجري وهو لي يعني صديق قديم ويبدو انكم تعرفونه طيب طيب طيب يا اخي طيب يا المكدد والله لا لا يمكن ان اتكلم الا تنقطوني اعطوني فرصه اتكلم الاخوان كاخي الكترون كاخي الشيخ يتكلمون بنصف ساعه وانا لا استطيع اتكلم 10 دقائق والله لا يجوز هذا وانتم اهل الجهاد واهل النصرة واهل الانصاف باذن الله دعوني اتكلم طيب ما في مشكله السؤال الاول ماذا يقول طيب انا س ساجيب على جميع اسئلتك جيد يا اخوان والتزم ان يجيب على اسئلتي هاك الحوار هاك الحوار ساجيبك بس تجيبني على اسئلتي سيكون حوار بيننا سريع طيب بسم الله السؤال الاول السؤال الاول قال ان عائض القرن قال ان المجاهدين لا يصلون هكذا السؤال هكذا السؤال يا اخي اكتران نعم هذا يقول هكذا لا لا ادخلها في ذنبتي طيب قال ان هؤلاء يعقون والديهم لا ادخلها في ذنبتي طيب السؤال الثالث ما هو السؤال الثالث؟ ما هو السؤال الثالث؟ اعطني اعطني السؤال الثالث. الافضل لو انك سجلت الاسئله في ورقه قبل ان تطلع على المايك. النظام السعودي. النظام السعودي يرى ان يحكم بما انزل الله. الشيء الرابع اعطنيه. اعطني السؤال الرابع. اعطني السؤال الرابع. الله يبارك فيك. عايد مشغول بباي لا السؤال الرابع يا الكترون انا اجيب اشهدوا يا احبه اشهدوا يا اخوه انني اجيب مباشره طيب لا قبل ان نعطي قبل ان نعطي اصبروا اصبر بالله دقيقه يا شباب دقيقه يا شباب دقيقه يا شباب بارك الله فيكم ابن حجر شهدتوا على جيت على انا اجلس معاك السؤال الرابع انت اجبت عليه على التكست انت انت انت قلت انت اتكلمت الان انت الان اتكلمت رساله الى ما الى كل مسلم يذم عن عرضه اخي هل الان انت قريت امام الجميع امام الجميع انك وعرضت لك شريط شريط القرني وهو يقول ان المجاهدين انه يتكلم عن المجاهدين تاركين للصلاه صح ولا لا يا ابن حجر انهم تركين للصلاة وعاقين للوالدين وانت برأت الى الله وقلت ابرأ الى الله لا ادخلها في ذمتي لما لم تنصح عايد القرني في هذا الكلام هل ذهبت لعايد القرني ونصحته هل نصحت عايد القرني هل نصحت عايد القرني رسالة هل دبعت عن عرض اخوانك المجاهدين في سبيل الله لماذا لم تذهب اولا الى هذا القرن وتقول له اتق الله لا تطعم فخوانك المجاهدين الذين باعوا ارواحهم رخيصة في سبيل الله ثم اسمعك انا اناقشاك اذا ما عندي جواب لا اسئلتك انا اقول لك ما اعرف انا اقل واحد في الغرفة علما وما اعرفها اقول لك ما اعرف شريحه العباره واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالايثم فحشوه جهنم ولا بئس الميعاد ما ما انتهينا ما انت هل رحت نصحته هل رحت نصحته ولا لا يا ابن حجر هل رحت نصحت هذا القرن علماءك قل نعم او لا قل نعم او لا قل نعم أو لا ونتجاوز النقطة دين نتجاوز الروح بعيد نتجاوز هل نصحت هذا القرني؟ طيب طيب تمام وروح أنصحه ها ولا في بن سعودي يجلدك ترى يضرب بيده من حديد من فولات على قولته الأطرام ثم أنت تقول أن النظام السعودي يحكم بما أنزل الله يحكم والله الذي لا اله الا هو احلف غير حانث انك انت ما قرات الدستور السعودي يا ابن حجر هل الترخيص بالمعاملات الربويه من الحكم بما انزل الله هل المحاكم العسكريه الذي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لو فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها يا ابن حجر والنظام السعودي يقول يسجن ويغرم محاكم عسكريه تعرفها ولا ما تعرفها يا ابن حجر كيف تحكم على النظام انه يحكم بما انزل الله وانت لا لم تقرا الدستور اصلا كيف تحكم كيف تحكم انه هذا الدستور يحكم بما انزل الله امن دعم تدبير ونحكم بمنظر الله الحمد لله دولتنا دوله اسلاميه دوله التوحيد اللهم لك الحمد هذه الخطبه الانشائيه من هدم ال... من قتل المسلمين من قتل المسلمين من قتل المسلمين في مكه هؤلاء البرمكيين اعتقد الذين قتلوا المسلمين عن بكره ابيهم وام حجاج قالوا اننا نحن اهل توحيد وهؤلاء يعبدون الحجاره وقتلوه كله اللي يدعي وصلا بليلى والايلا لا تقر لهم بذلك بلوك الربويه امام مرائك ومسمعك تشوفها هل هي من الحكم بما انزل الله تقول لم اقرا الدستور السعودي كيف تبغى تناقشني في الدستور السعودي كيف تبغى تناقشني في الدستور السعودي وانت لم تقرا الدستور السعودي نظام المعاملات الربويه المحاكم التجاريه التحاكم الى هيئه الامم الكافره الملحده تعرفوا يا اخواني انه في المنشورات اللي تنشرها هيئه الامم الكافره انه فيها سب للرسول عليه الصلاه والسلام وان الدين يقول لك انه الدين هذه تطبع باموال من هم مشتركين فيها من كتبهم انه هذا الدين ملفق من اليهوديه والنصرانيه والبوذيه الله المستعان ما قرى الدستور السعودي اكيد ما حيستوعب كلام الفوزان ولا حيستوعب كلام ابن ابن عثيمين في هذا المجال اطرح ما لديك انا ما خاف احد عندي جواب لك اقول لك ايه وانا اعرف ما اعرف اقول لك انا ما اعرف لكم المات سلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المخداد يا اخوه المشرفين بارك الله فيكم من يستطيع ان ياخذ الاداره اياكم الله من يستطيع منكم ان ياخذ الاداره نرجو من الاخوه الكرام يعني ان لا يدخلونا في الاسماء هذه الاسماء اسماء يعني هؤلاء المبطلون ان كان عند الرجل شيء علينا في نهاجنا في على المجاهدين فليتفضل اما الاسماء فهذه اسماء مبطلون يعني ولا حصر لها المبطلون يعني لا حصر لهم من يستطيع ان ياخذ الله يبارك الله فيكم من يستطيع ان ياخذ الاداره يا مشرفين ما يا اخوي يا مشرف المخضاب اقول ها ابو الوليد سالفه ياخذ الاداره طيب ابو الوليد ياخذ الاداره بارك الله فيك لاني ساتاعد اسئلتي اسئلتي هي كلاتي الحجب الحجب كلنا اصحاب حق ان شاء الله لاقت معي يا أخو ولا معه هو طيب يا أبن حجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي المقداد يعني شو صار مية مقتفز على اللاقت يا أخو يا أخو لا تقفزوا على اللاقت لو سمحتوا لا تقفزوا على اللاقت يا أخو لا حول ولا خوة إلا بالله يا أبن حجب يا أبن حجب الاخوة المختصون موجودون في هذه الغرفة هم اصحاب الحق وليس انت لا تقل اين هو صاحب الحق في هذه الغرفة اريد صاحب الحق في هذه الغرفة كلنا اصحاب حق ان شاء الله وتواجدنا في هذه الغرفة فقط من اجل الحق انتباهك لهذا الامر ليس هكذا تناقش ليس هكذا تسال حق هذه الغرفة ليس بهذه الطريقه الهجوميه انتبه انت ما هي ما تقول ليس بهذه الطريقه نريد ان نعرف الحق تحترم الاخوه وتحترم عقولهم وتحترم ما ما يفعلون هناك في الغرفه اسال اسئلتك بشكل مؤدب وبشكل واضح خذ اللاقطه لا اريد انا الصراحه لا اريد انا نقاش صدقا لا اريد انا نقاش ولكن لا لا تبدا تسالني بهذا الشكل هذه ليست طريقه للأسئلة تفضل اقلق لا انت ضيف في هذه الغرفه محترم من نقضيه تفضل لا احد يغلط ولا احد يغلط فر رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يغضب الادمن لاني ارفع صوتي واكترون يرفع صوته علي ويشتم علماء وانا ساكت ولا ارد على هذا ولكني اطرح الاسئله لم يا اغضب عليك لانك رفعت صوتك لم ما يجب تصير انك ارفع صوتك انا اقول لك انت تتكلم بدات بكلامك وريد صاحب حق اريد صاحب الحق يا غرفه كل هذه الغرفه لم تجد صاحب حق إلى الان الكتروني رفع صوته وليس عليك رفع صوته من قهري على عقولكم وجهلكم وتخلفكم وحمقكم لم يرفع صوته عليك شخصيا ما في شيء بيني وبينه ولا بيعرفك ولا لو عنده استعداد يعرفك اصلا انتبهي لما تقول ساعطيك اجازه مره اخرى لا تبدا كلامك بالهجوم لا تبدا كلامك بالهجوم اكسب الوقت يا اخي اكسب الوقت انا معطيك اياها اكسب الوقت لا تضيع الوقت على نفسك اكسب الوقت اللي عم نعطيك اياه حاج سودوا ايشنا يا جماعه عارف ليش كل ما بجيب لنا الناس واحد يناقشهم تزوون له وشا؟ لك شي واحد بس يطلع يبيض وشا، شو قصدكم؟ حسبي الله ما عملوا كثير، قدله مره ثانيه نشوف شو يطلعها طيب لا بقى بدلت سياسه تكميم الافواه كل ما تكلمت نقدت احسب هذه سادس مره ونقد في هذه الغرفه وين دل على هذا دل على تفهم عقليه الجبيره التي يسمحها يتمتع ببعض الاخوه في هذا تفسن بالله العظيم الذي رفع السماء الى عمد, مستقبل مستقبل سمين عمد سمين لن تحمل امريكا ولا سمين من يعيش في امريكا الا من قبل ان يعيشوا واقعا في فلسطين وقبل ان تخرج جميع جيوش الكافر من ارض محمد صلى الله عليه وسلم ما لن ننقطك اذا ما قيل احد ها هذا يمين إذا ما قيارت أحدنا أن أقرأ قيارك تكلم بشكل واضح وصريح في, في النقاش ولا أحد سيطني القبر فضل لك الله طيب سأجرب ما في المشكلة خرج عليه إلكترون أو شيخي رجل اسمه شيخي يقول أنت عليك طبعا يجيب على سؤالي تنضعه يا إخوان تنبهه أحبه الشيخ لي الشيخ لي نعم خرج سألت الشيخ لي قلت يا شيخ لي إذا كنت أنا عامي فهل أتبع بن باز ولا أتبع أسامة بن لادن قال أنت تتبع الدليل ومعلوم عند الفقهاء أن على العامي من عوامل المسلمين وأنا أولكم ان عليه الاتباع وليس له النظر في الادله ما اي اخوان لا يجوز للعامي ان ينظر الى الادله ينظر في الادله ما دام انه لا يملك اله الاجتهاد نعم لا يجوز ولو كان يجوز هذا لكان هناك عدد من المذاهب لا تحصى في الامه الاسلاميه فكل من شاء فتح كتاب البخاري وقرا وتفهم فهما خاصا له وقال هذا الحق واجب عليك وبنص كتاب الله لا اتي بكلام من عندي بنص كتاب الله اوجب علينا سؤال اهل الذكر ومن قال ان ابن باز لا يا اخي خلني اتكلم يا النقاد دعني اتكلم 100 دقيقه تقول هات المايك يا مفتعون اتكلم لا حول ولا قوه الا بالله يا رجل اقتران تقرا جوابك والذ من قوله قريب تقول اقرا النظام السعودي ثون جا ناقشني دعني اكمل طري يا ابن حجر يا ابن حجر وصلت وصلت فكره فكره ما بدنا نتشتت بالامور وصلت فكرتك وصلت الامر الذي تكلمت فيه الان وصل فكره واضحه الاخوا اصلاح نقطه نقطه لا تتشتت لا تتشتت تتشتت تتشتتنا لكي نصل الى فائده لا نريد ان نضيع وقتنا كلامك حلو ممتاز نقطه جيده يعني انت طرحتها الان وان شاء الله الاخ مكتوبين يسير الرد عليه تفضل يا اخي لا تاخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله في صوت بدايه اللي طرحك يقول انا اذا انت كنت عامي وعليك الاتباع ولا يجوز لله. هم يعني ينظر الى الادله واسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هي لبس الاسئله ا من هم اهل الذكر من هم اهل الذكر يعني الشيخ انا الشاخلي يتكلم لا انا اتيتك وجبت لك ادله من الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وقلت لك انا ارجع انا عندي مرجعيه اذا ما هي عجبتك والله مرجعيه الشيخ بن لادن ومرجعيه علماء ابو محمد المقدسي وغيرهم وغيرهم وغيرهم انا انا ناقصك في مرجعيتك مرجعيه علماءك ومرجعيه علماءك وعرضت لك من اشرطه مرجعيه علماءك في كل ما تريد في كل ما تريد مرجعيه علماءك عندنا وانا قلت لك سن ساقره وجوب التحاكم الى ما انزل الله وتحريم التحاكم الى غيره لكن انت كيف ستفهم موضوع التحاكم الى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره للفوزان عضو اللجنة الدائمة كيف تillions накيش انه انت ما تعرف اصلا الدستور السعودي النقطة الى الان معلقة النقطة الرابعة انا سألتك سؤال هل النظام السعودي يحكم بما أنزل الله قلت انا ما يا نعم يحكم بما أنزل الله ايش الادلة انك كيف تحكم انه النظام السعودي يحكم بما أنزل الله وانت الدستور السعودي لم تقرد الاشتهدي انت الدستور السعودي لم تقرا انت لو وضعت لك انا وضعت لك من كلام بي بي بي عندي عندي طويل طويل الملفات عندي لا حصر لها والكتب عندنا مستعد اقرا قرات الدستور السعودي اذهب اذهب الى الدستور السعودي انت تقول عمي طيب جيب لنا احط طلبه العلم يناقشنا احنا نطالب كلهم كل علماءك الان كل واحد في التلفزيون اللي عنده لابتوب خليه يدخل على البلطق ويجي يناقشنا لا تظن يا ابن رجب ان انا اهرب منك انا ما اهرب منك ولا من طابول زيك اذا ما عندي جواب اقول ما عندي جواب تقول لي هل المرجعية احنا نرجع الى مرجعية هذه الروابط هل دخلتها اللي احنا قاعدين نضعها اليسوا مرجعيات لا اتيك بمرجعية تقول ارجعوا الى اول الذكر ان كنتم لو تعلمونه هذا الكلام احنا الخطبة الانسائية شبعنا منها حقيقة وانت دوي والله انا عام يجب علي طيب اذا انت عام يروح اجب لنا احد طلبة العلم يناقشنا في طلبة علم هنا في مشايخ يناقشوك واذكرك بقول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورباناهم اربابا من دون الله قال عذي بن حاتم الطائي يا رسول الله ما اتخذناهم رب قال لم يحل ما حرم الله فتحرمون قال نعم قال لم يحرم ما حل الله فتحرمون قال نعم قال فتلك عبادتهم ويقول الله تبارك وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيله ربنا اتهم بعفين من العذاب ولعنهم لعنه كبيره يقول طاووس في هذه الايه في تفسير ابن كثير سادتنا يعني الاشراف وكبراءنا يعني العلماء وقال افسد الدين الا الملوك وعلماء سوى رهبانا هذا كلام عبد الله بن المبارك ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر منافقي أمتي قراؤها أكثر منافقي أمتي قراؤها أكثر منافقي أمتي قراؤها حديث صحيح ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل كتبنوا إسرائيل على يد علماءها هل أنت تطلبنا بالمرجعيات أنت تقول والله إذا أنا عامي وما عامي طيب رأي جيب طلبة العلم ما عندنا أي مشكلة ناقشه ما عندنا أي مشكلة ناقشه ما دام انت انسان عامي كيف تبغى تناقشنا وانت انسان عامي خلاص نجلس انا وانت على الرصيف نستنى طلبة العلم تنان يحطوا روسهم في بعض ويجلسوا يتناقشوا لا دخل لي انا ولا لك ولا دخل لك انت أنت, انت الان اتيت بانك انت انسان طالب علم اذا انت انسان طالب علم انا انسحب لان انا اقل من في الغرفه علما ومعرفه واحيلك الى طلبه العلم هم يناقشوكم يجاوبوك اما اذا لم تكن طالب علم ونسان عامي بصراحة حقيقة انت قلت ارجع يعني مهما تكلمنا مهما قلنا ما حتكتنع في كلامنا تفضل اخي اللي كلمت السلام عليكم طيب السلام عليكم الله وبرك طيب طيب اذا حجر دورك ما راح روح لك دورك يا ابن حجر يا ابن حجر انت يعني تلف الدور على نقطه كنا قلت لك نبي يعني حتى لو كنت عامي اليس من امامك من ادله ليست شرعيه ادله واضحه للعيران يعني حتى لو كنت عامي ولا تعرف بالادله الشرعيه ولا تعرف تناقش او او لو انت طالب علم لكي تاتي هنا وتاتي هنا او او انك تريد ان تكون مقلد اخي طيب اليس من امامك ادله الان واضحه لكل لكل اللي له عينين بان في في مشكله يعني في مشكله بالامر في مشكله يعني بسياسه اسعوب وطريقه تعامله مع الامور في المنطقه وتعامله مع قضايا الامه الاسلاميه لا يوجد مشكله مشكله واضحه لكل اللي بعينين هذا الامر يعني لا يحتاج الى طالب علم ليفهمه يا من حجر يعني العامي المسلم العامي واضح له الحق من الباطل يا من حلال طيب يعني انت الان ليس دورك الان على باللي في اقو يعني موجودون ودول يتكلموا ايضا اخونا ابو ابو معاذ موجود ابو معاذ لا لا نقاش نقاش يابن حجر نقاش هذا النقاش يعني انت الان لو عاملت مثل مثل اي واحد في هذه الغرفه مثلك مثلنا يعني ما سوى غير نفسه ما ظلمك الكل الاخر مثلك مثل واقف على الدور عم تاخذ حقك بالكلام ماما يعني لازم دائما تكون لك الاولويه لا مثلك بتذيره طيب سؤال جواب اجابك الاخ الدكتور الان ان شاء الله خير مش عارف ايش بدنا نفوت الموضوع لكن مش مشكله يعني بس نرد بعض الشغلات اذا ابن حجر يسمعني الحوار يا اخي ابن حجر يكون مساله مساله يعني كيف خلص هو مثلا تناقشتوا في مساله لا لا تنتقلوا للمساله الثانيه اذا ما تفهمنا طب اذا ما تفهمنا على المساله الاولى ليش ننتقل للمساله الثانيه لو نحلوا التسع مسائل اللي بعدهم واتفقنا عليهم ظلت عندنا المساله الاولى وهي المساله الاولى انه نعم نعم انت الان تقول انك تعمي بالفعل وتريد مثلا يعني انا بدي اسالك سؤال وجاوبني ب1 او 2 1 نعم 2 لا الان انت لو وضعنا الدوله السعوديه على جنب واخذنا الدول العربيه الاخرى الحكم عندهم حكم كفري ام لا ضع لي مثلا 1 خلي الدوله السعوديه بدون الدوله السعوديه احطها على جنب ضع لي 1 او 2 تقول لا مثلا ابن حجر ابن حجر خرجها ولا لا لسه ما قلت يعني انا بس بدي اعرف هي تفرق لماذا ابن حجر سامعني ابن حجر بس اعطيني واحد بس انا بدي اتكلم معك يبدو انكم في تحت لا لا ابن حجر بس انا بدي اسال سؤال يعني لعله انت بالفعل من الناس اللي تريد مثلا تريد ان ترى الفكر يعني الفكر الفكره الفك كيف يعني كان فكرنا بس انا حاب اسال هل لو أخرجنا السعودية على جمب وضعناها على جمب للدول العربية هل الحكومة حكم كفري ثم حكم إسلامي إذا إسلامي حط لي واحد إذا كفري حط لي اثنين بس بس أنا بدي أسأل حط لي بس واحد أو اثنين بس على ساس أمشي معك بس خلص أنا بديش أطول على الأخوة طبعا اللي بس سألنا وراي لا لا أنا بدي أقول له طيب إذا قلنا حكم كفري كيف حكمنا على الحكم كفري في بعض الشيوخ في بعض الشيوخ اسمع يحكمون على الحكم الكفر ليش لانهم ضيقوا على المسلمين وكذا وكذا وكذا وكذا مصايب لكن لم يفوتوا في المساله الاصليه وهي تحكيم القوانين الوضعيه اللي ذكرها اخونا انترون الان احنا من مسالتنا هي الاصل تحكيم القوانين الوضعيه هي كفر ولو كانت الدولة تعطينا الحماية ولو كانت الدولة تعطينا النقود الكثيره ولو كانت الدولة اذا حكمت القوانين الضعيفه هذا الكفر فهذا الكفر الان هذه هي الدوله السعوديه تحكم عليها هكذا هي هذه مسالتها فالان هنا ياتي الحكم اخي انا اتمنى انك تتناقش لو بدك تتناقش مع الاخوه تكلم عن هذه المساله ثم ننتقل للمسائل الاخرى ثم نلتقي الاشخاص يخطئون ويصيبون انظر يا, يا اخي يعني المساله عند الفقهاء عند الامام الشافعي وابو حنيفه ومالك في المسائل الفقهيه في المسائل الفقهيه وطلبه مثلا كانوا مثلا علقوا مساله عن عن عن مثلا ابو حنيفه ابو حنيفه اقدمهم بالفقهاء يقولون مثلا كذا كذا اخطا ابو حنيفه طب سبحان الله طب هم حكموا عن ابو حنيفه معروف منهم حنيفه انه اخطا لا وبالعكس تلاميذ مالك وتلاميذ الشافعي يقولون انه اخطا ابو حنيفه فما بنت احنا هذول الاشخاص يصيب ويخطئ الرجل لكن الحق احق ان يتذكره الحق ويحك يا رجل يعرف الرجال بالحق اعرف الحق تعرف اهله هذه هي المساله فالان إذا تريد أن تتناقش أحساس أبو حنيفة ليس أقدم الفقهى نعم أخي من الأربع مذاهب هو أقدم الفقهى ولد في سنة سبعين ومات في سنة مئة وخمسين الهجري هو أقدم الفقهى من الأربعة المشهورين التي اشتهرت لهم والتي كل إنسان وهم ابن بازي يقول كمان على العالم أنه يتبع إحدى هذول الأئمة الأربعة قالهم إحدى الأئمة الأربعة يفهم عليهم ولدا في 70 هجره ومات في 150 هجره وكان اقدمهم من الاربعه فماذا لك اخي المساله يجب ان نتفاهم ما بدناش احنا نفوت الان على ابو حنيفه بديش بس نناقش الاخ الكترون او الاخوه عن نظام الحكم اذا انتهت المساله هذه ننتقل الى مساله اخرى ننتقل الى مساله اخرى كان عليك كيف؟ ننتقل الى مساله اخرى بس هذا حكم لانه لو نحلل التسع مسائل اللي بعدها ما ما وصلنا للنتيجه نريد المساله الاولى وجسر انا بدي اعطي المجال ان شاء الله للاخوه وجزاك الله خير اخي المقداد وجزاك الله اخي الثرون جزاك الله خير ونسال الله عز وجل ان يبصرنا ويعطينا الهدايه يعني ابن حجر نحن دورنا على الحق لما لقينا وين يعني ما ما ما قدسنا شخص والعياذ بالله والله لو بدلوا المجاهدين لا نتبع الحق ولا نتبعهم والله لو بدلوا فهذا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبارك الله فيكم جزاك الله خير طيب يا يا ابن حجر يا ابن حل شوف في في كل مه هنا في الوثقه طوب عليك يا كتاب هو شوي في, في كلمه هنا في الوثقه نتحسس منها هي كلمه الخوارجه فمن يتكلم ومن يرميها بهذه الكلمه ترى نتحسس منه يعني ونزعل منه يعني نزعل منه نزعل منه يعني شو نزعل منه يعني يصير غلطي الله يخلي ليك بلاها الكني الغرفية خلينا عم نتناقش بشكل علمي وصحيح خلينا عم نتناقش معك بشكل مؤدب وحوار نستفيد من أنت ونستفيد نحن ماشي يا أم الحجر؟ يعني بلا ما تضيع النفاش من أول معك طيب أخونا أبو الوليد المقدسي تريد اللاقب؟ ما زال لك الأولوية في اللاقب قبل كتاب الأهوال كتاب الأهوال إذا فرعنا بدي خرب الآن <تصفيق> كتاه دول ابو الوليد اذا عطاك اياها تصطب منك لو انا ما اخلي <تصفيق> ما يا يا ابن حجر ما لا تهديد ولا امر ما شو تهديد تهديد شو هي تهديد هي تهديد شو طالب لي تهددك يعني مناظره انت تقول مناظره على اي اساس المناظره احيانا تقول انت عامه طاره تقول تطالب انت طاره تقول انت شيخ صارت الدخول انت مقلل صارت يعني على اي اساس مناظره كل كل شخص يريد ولو هو الان انت تاخذ دورك دورك وتزيد بدلوق ان شاء الله طيب كتاب الأهوال مع لا تطير كتاب الأهوال وعدنا لبكره الصباح وصار صر على كتاب الأهواله تبارك الله طيب السلام عليكم والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر المجاهدين في كل مكان وان يعلو رايه الحق وان يفك اسرى الماسورين وان يحفظ قاده الجهاد نسال الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق وان يثبتنا على ما نحن فيه طيب ابن حجر ابن حجر عشان ما اطيل انا اكثر واحد بيمسك في الل... في اللاقط ويمكن الان اسئله بس نقاش مهم جدا شوف بس سهله جدا الان ما رايك ما رايك في الحكام العرب بلاش حكام ال سعود بنتكلم احنا على باقي الحكام هل هم كفار ام مسلمين فقط سؤال حتى ما اتعب حالي كفار ام مسلمين يعني حسن مبارك الملك عبد الله فلان فلان فلان فلان فلان حكام تجب طاعتهم والله انا اقول لك كلمه واحده انا لابي حنيفه ان يمد رجلي انا لابي حنيفه ان يمد رجلي لكن لا خطيه المقداد السلام عليكم رجعتني يا زلمي رجعتني زت بس ابيك است قهوه بنجان شاي شرب <تصفيق> رجعتنا مع بعض الغبره رجعتنا يا ابن الحجه حلوه <تصفيق> بس هيك خلاص يعني هي غريب ابن الحجه فور اجى دورك يا زلمي شو بدك علمنيك عم تقول ما بدك على الدور خلص دورك اجى دورك يا زلمي والله يعني احاول ولا قول تفضل لك الوقت خليها تبين في وهي راح اعطيك يا سيدي خمس دقائق ها ما راح نطلب بس تاكسي لا تي خمس دقائق قال لك ما تسي بس ها لا تقول خوارج لا تقول تكتيريين لا تقول كلام هيك بهزلنا بدنا نتحسس منهم ولك الواقع تفضل السلام عليكم بدون قف يا هذا الكترون يقول لا تعطيه هذا الكترون يقول لا تعطيه ما شاء الله تبارك الله عندي عده مقاطع اطرحها بالترتيب اطرحها بالترتيب النقطه الاولى انا اريد ان أناظر. انا اريد ان اناظر احدكم وطريقه المناظره ان يسالني واجيب واساله ويجيب انا امي ما في مشكله وانا ناظر اليس ابحث عن الحق انا ما اسأت لاحد يا ابو عديه والله ما اسأت لاحد اريد ان احد يناظرني اسئله واجيب ويسالني واجيب وان حكت عن المناظره الاجابه اطردوني معي الشيء الثاني ان بعض الاخوه هداهم الله ياتون بمتشابه الحديث ليلبسوا به الحق بالباطل انا حجر انا اسف نقبك انا اسف انا اسف يا ابن الحجر يا ابن الحجر انا اسف نقبك خلاص انت تريد مناظره تقول من تريد مناظره طيب لحظه شوي لحظه هو فعلا الاخوه معه من حق في بعض في بعض الامور يعني انت شوي اساءت الادب على التيكست يا اخي امتى في هذه الغرفه ما احد اساء ادب لك الى الان صحيح يعني انت تضيف هنا في هذا الدرام من كل الخلاف اللي بيننا وبينك ودرام من كل يعني الخلاف العميق كان واضح ما احد اسال عليك الان وان شاء الله ما احد يسال عليك اما انت راسلت الادب في اكثر من من من من مكان تبعك انت اسات الادب يعني طيب انت الان تريد المناظره ليس كذلك تكتب على المايك لو سمعت انت الان تريد الوقت على راس يا اخي المجبن. يا انا حاجه انت الان تريد المناظره ليس كذلك تريد مناظره مع من ترید مناظره مع من وفي وفي اي شيء يعني يجب ان المناظره يجب ان يكون لها اسس اه الرجل اقول انني لن امد رجلي في شيء ابدا انا اللي انا اللي ابي حنيفه ان يمد رجله يا ابي حلال انا اللي ابي حنيفه ان يمد رجله هذه كلمه معروف هذا مصطلح معروف يعني استعاره صحيحه هذا ما فيها شيء هذا ما فيها اي ايزاء يقول لي شيخك عمي طيب شيخ انا طيب, طيب يعني احنا عندنا مشايخ عمله كثير يعني ما البوطي عمي طيب يعني شو بقول لك اجتمع في مشايخ عمله كثير انا ما حدا اسال ادب يعني يقول لك شيخ عمي فلان عمي طيب يعني شو مشكله ما بالي في مشايخ عمله كل المشايخ يعني ما عمرك في مشايخ عمله طيب يا يا, يا بلا ما نضيع الوقت يعني الصراحه تقرب ترى يعني ساعه ساعه ونص صارت اوانه نقاط المناظره ما هي نقاط المناظره عبد الله عزام هذا رايه كان هذا انت رايك رايك ممدود على انت تقابل الشيخ عبد الله عزام في عند الله عز وجل بهذا الراي انت تقابله بهذا الراي ويعني هو يحاججك في ان الله هل انت جاهز يعني تقابله بهذا الكلام هل انت جاهز يعني نحن الان اذا بدك منقوله بس عبد الله عزام نقول اي واحد اذا ننتقل لا لنخاف عبد الله عز وجل ولا نبقى يوما يوم القيامه نتقابل مع هؤلاء هؤلاء الناس الذين اقصوا لله عز وجل نحسبهم كذلك ما بعوض دنياهم ضاعوا حياتهم وارواحهم وحريتهم في سبيل لحسبه بذلك يعني والله هذا امر اخر يا اخي ابن باز جماعه نحن نقول رحمه الله نقول قال عنه انه كان عنده نوع من يعني الغباء خلينا نقول نوع من يعني لم يكن يعرف يقدر الامور هذا ليس يعني ليس ليس سب للرجل ولا انتقاص من قدره ولا من قيمته ولا لا سمح الله تكفيره ولا شيء من هذا الامر لا في علماء دين كثير يا اخي احيانا في امور بالسياسه مثلا امور في في في فيما يرجحون ما يعرفونها هذا امر ما في يعني ما في اي انتقاص لقدر عالم مثل الشيخ ابن باز رحمه الله والادله وضعوا الاخوه الادله امامك يعني الاخوه العارفين بالابو الشيخنا الشيخ وحتى الاخ قطوني وضعوا اثبتوا اليك اثبتوا لك بالدليل لماذا هم رايهم بان بان الشيخ ابن باز يعني في امور كثيره كان يجهل بها وبناء على هذا هذا الجهل اطلقوا الاحكام يعني اكثر من هيك شو بدها يعني هم عذروه بجهله في ناس يا اخي ما بتعذروا بجهله حتى الشيخ ابن باز في بعض هذه الاحكام صحيح على العكس هذا يثبت ان يعني يثبت حسن نيتنا في الرجل رحمه الله اننا نعذره بجهله وان في امور كثيره افتى بها بسبب جهله طيب المناظره لا لا لا لا انتظر انتظر ما هي نقاط المناظره لو سمحت كل ما هي نقاط المناظره قبل ان نقول لك نعم او لا قبل طيب اخونا ايكتروني يريد لاقت ايضا إن شاء الله دقيقة إنني يطلق عليك فضل لك الله بباقي طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله المستعان صبر صبر ثواني ثواني بس عمي بيروح على أنا السحور يا. يا المقداد الله المستعان شوف يا, يا وانا بن رجب طبعا هو يقول أنا لست عالما ويتشدق ويفسل وهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنا إنسان عامي وثم في نفس الوقت يقول تاتونا بالمتشابه ذا انت ما تخاف على نفسك نلبس عليك بالحجر ما تخاف على نفسك ان احنا نلبس عليك بالحجر انا منول قلت لك قلت لك هنا بحط لبه العين ما في اي اشكاليه حتى السؤال انا قلت لك يعني ما ما ابغى اعيد نفس الكلام السؤال معلق انت تقول لا النظام السعودي يحكم بما أنز... طيب طيب طيب يا اخي خالد لا لا لا عليك خالص لا عليك لا عليك مسائل القص واللصق عادي عادي خلاص مسح ما عليها الزمن حتى اجراسي خالص طيب يا وائل منهم اللي رافعين ايدهم فان وصلنا يا ابن حجر اقرا الدستور السعودي تعلم يا ابن ابن حجر نعم ابن حجر وياتونا بالمتشابه يمكن احنا ندلش عليك ما دام انك انت كما ادعيت انك انت طال لست حتى طالب علم انت انسان عامي وتجاوب على نفسك بانه ربما انه نلبس عليك وناتي بالمتشابه من الحديث نبطل الحق وبالباطل ومن هذا الكلام يعني يا ابن حجر انا اتمنى حقيقه انه الاخوه والروابط الروابط اللي احنا وضعناها اتمنى اتمنى حياك الله قدام اتمنى انك تطلع عليها وتاخذنا الكم يوم تقرا الدستور السعودي انت تقول انا ما قرات الدستور السعودي تحكم ما شاء الله انهم الدوله الاسلاميه تطبق الشريعه الاسلاميه سبحان الله يعني حتى في كلمتك حكام يجب طاعتهم سبحان الله العلماء السعوديه يقول احنا الدوله الوحيده التي تطبق الشريعه الاسلاميه ها انت كلكم تعرف حتى ابن حجر ابن ابن ابن حجر يعلم ان النظام السعودي وعلماءه يقولون يقولون انه احنا الدوله الوحيده التي تطبق الشريعه الاسلاميه طيب هل الدوله هل الكويت دوله كافره هل الامارات دوله كافره لا تقيم حكم الله وشرعه هل مصر دوله كافره طبعا هذا السؤال حيكون معلق لكن اسئله خفيف يمكن ربما ان انا هبتعد يمكن ربما الحين يقول اوه شوف كيف هرب يا ابن كعبن يا ابن حجر شفت كيف اقتراني كيف يهرب اه الفراخ حلوه يا ابني يا ابن يا ابن انا بهرب يا ابن حجر شوف انا جبان ابن حجر هل السعوديه الدوله الوحيده التي تحكم بالشريعه الاسلاميه اذا عبد الله بن عبد العزيز اسالك سؤال محرج اذا عبد الله بن عبد العزيز اغتصب عرضك هل يقام عليه حكم الله بالرجم هل يقام عليه حكم الله عز وجل احنا نموت شوف بالرجم والله خدها قاعده شوف يقول لك نعم اسمع يعني يجيب عبد الله بن عبد العزيز ومكلبش ويقيم عليه حكم الله رجم شفتوا كيف يا شباب يقيم عليه حكم الله شوف شوف هذا اللي تبغوا تناقشوه اذكرك بالحجر بقول الله عز وجل اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالثم فحسبه جهنم ولا باس المهاد اذا رحذر شوف انا اختم بما دام هذه عقليتك انا اختم بشيء والله الذي لا اله الا هو شوف والله الذي لا اله الا هو هذا المجاهدين والله لن نسمح وكلنا فداء فداء نموت العرضك يا ابن رجب يا ابن حجر اي والله ابن حجر شفت كيف اي والله لا لا انا انا جاوبه انا جاوبه انا اجاوبه انا اجاوبه, أنا أجاوبه. ما في اي مشكله في اي شيء يطرحه لكن هو دقيقه اخواننا الخاص بعدين شويه يعلق عندي يعلق يعلق لا لا دقيقه دقيقه قبل ما مسلتك الفكره والله نموت فداء لعرضك يا ابن حجر والله الذي لا اله الا هو ونتقرب الى الله عز وجل اموت ولا احد يلمس شعره من عرضك يا ابن حجر لكن اقول لك اتق الله والله لو اغتصب عرضك ما حد يسوي له شيء بالرجب ثم انت قلت في سؤاله هنا اللي كتبه على التيكس يقول ايش لا باس قال له هل اسامه بن بلاده لو اغتصب عرض الظاهر هل سيقام عليه الحد اتعلم يا ابن حجر ان المجاهدين في الصومال اتعلم يا ابن حجر ان المجاهدين في الصومال اول ما اقاموا حكم الله اقاموه على مجاهد تعرف هذا الشيء يا ابن حجر ولا ما تعرف هذا الشيء يا ابن حجر اول ما اقاموه في مجاهد قتل شخصا رجلا بغير وجه حق اقاموا عليه حكم الله ارجو ان تعي ما اقول وارجو يا ابن حجر ان لا تاخذك العزه نعم في الصومال لا تاخذك العزه بالاثم والروابط يا ابن حجر اللي احنا وضعناها ارجو ان تطلع عليها وخذها والله خذها يا ابن رجب يا ابن حجر والله الذي لا اله الا هو مقدما وسلفا علشان ترتاح نفسيا ان احنا في الغرفه لا ننتصر لانفسنا بل ننتصر ان شاء الله للحق انا علشان انت ترتاح نفسيا انا اقل واحد في العلم معرفه وعلما انا اجهلهم في الغرفه وما اعرف اجاوب ولا على سؤال من اسئلتك اللي اللي انت سوف تطرحها يا ابن حجر اي والله اتفضل اخي هذا انا ببتعد لك المايك